رجع في ظلمة الليل الى بيته وثيابه منلطخه بالدماء وفي اثناء الطريق سمع صيحه في احد الادقه المظلمه فتوجه اليها مسرعا وفجاه سقط على جثه رجل قد طعن عدة طعنات ودماؤه تسيل والسكين مغروسه في جسده فانتزع السكين ثم اخذ يحاول حمل الرجل ومساعدته والدماء تندف على ثيابه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 بدني الى دي الشيطان الوقوع بها فاقتربت منها فصاحت وذكرتني بالله لكني لم التفت اليها بدات المسكينه تدافعني بما تستطيع وطفلها يصرخ بين يديها فلما رايت ذلك اخذت الطبل وقربته من الماء وقلت ان لم تمكنيني من نفسي في غركته فبكت وتوسلت لكني ما التفت اليها واخذت اغمس رأس الطفل بيد اشفى على الهلاك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 www.wazer.net